بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي الملك وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير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 الذي خلق سبع سماوات سباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوث فارجع البصر هل تغى من خطور فارجع البصر هل تغى ارجع البصر كرتين ينقل اليك البصر خاسئا وهو حسيت ثم ارجع البصر كرتين ينقل اليك البصر خاسئا وهو حسيت ولقد زينت السماء بمصابيح وجعلناها غزوما للشياطين ولقد دينا السماء الزنيا بمصابيح وجعلناها غزوما للشياطين وأعفرنا لهم عذاب السعيد وأعفرنا لهم وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَرِيتُ الصَّيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ يَهُلُّها شهيقا وهي تفو تكاد تميز من الغيض تكاد تميز من الغيض كل ماء القيا فيها فود سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ نَذِيرًا قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ وَقَالُوا إِنَّا نذير فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ اسمعوا او نعطل ما كنا في اصحاب السعيد افعلونكم ما نسمع او نعطل ما كنا في اصحاب السعيد لا تعرفوا بذنبهم لا تعرفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعيد فتحقا لأصحاب السعيد إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر